يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ صفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها وبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجارة.